أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة الظلالة وكل ضلالة النار أما بعد فبعد أن فرى شيء الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر قرب الله تبارك وتعالى وإجابته وأن ذلك القرب لا ينافي علوه وفاقيته ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فصلا في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة فقال رحمه الله فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه عود وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القرآن العظيم هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى وأنه كلام الله تبارك وتعالى حقيقة نزله ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غير بخلوق منه بدأ وإليه عود وقد سبق بيان دلالات الآيات التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذا المعتقد لأهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا كما عاد رحمه الله ما لكره في معية الله تبارك وتعالى لأهمية ذلك ولوقوع الخلاف فيه بين طوائف كثيرة ممن ينتمون إلى الإسلام وانتسبون إلى قبلة الإسلام العظيم الإيمان بأن القرآن كلام الله هذا من الإيمان بالله فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله تبارك وتعالى أن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه ووصفه بأنه منزل من لدنه فتصديق ذلك من الإيمان بالله تبارك وتعالى لأنه إيمان بصفة من صفات الله تبارك وتعالى وأنه منزل من عنده جل وعلا فإذا آمننا بذلك وصدقناه فهذا من التصديق والإيمان بالله تبارك وتعالى كلام الله الدليل على ذلك فيما مر وأعاده الشيخ هاهلاك قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فهذا دليل على أنه كلام الله تبارك وتعالى وهذا واضح في قوله جل الكبرته حتى يسمع كلام الله وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منزل كلام الله منزل أي منزل من عند الله تبارك وتعالى لقوله جلت قدرته إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ وكذلك قوله جلت قدرته إن أنزلناه في ليلة القدر فكل جملة من هذه الجمل هي داخلة في أتقاد أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى أن القرآن كلام الله حقيقة منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وليس من مخلوقات الله التي خلقه تنزيله ذكره الله رب العالمين بكثير من صيغ الأداء في هذه اللغة الشريفة في كتاب الله رب العالمين إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة غير مخلوق ليس من مخلوقات الله التي خلقها وإنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى وقد مر ذكر الدليل الذي عاده الشيخ الشاريخ رحمه الله تعالى هنا هو قوله تعالى ألا له الخلق والأمر والعطف يقتضي المغايرة كما ها هنا فلما ذكر الله رب العالمين الخلق عطف عليه الأمر فقال جل قدرته ألا له الخلق والأمر القرآن من الأمر فطوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا وهذا القرآن العظيم فإذا لما فصل بينه وبين الخلق وعطف الأمر على الخلق والعطف يقتضي المغايرة دل على أن الأمر ليس مخلوقا وكذلك مر قول الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أنه لو كان قلقا يعني بمعنى لو أنه كان رقوما في سطور مزبورة في صحف ما كان ذلك أمرا لنا ولا نهيا ولا وعظا لنا ولا تذكرة لأنه يكون مخلوقا وأما أمره جلت قدرته فهذا كلامه تبارك وتعالى كما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو تعالى قال أنا له الخلق والأمر فدل على أن الأمر سوى الخلق والأمر ليس مخلوقا بل هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى فالقرآن من الأمر والله رب العالمين أوحى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روحا من أمره تبارك وتعالى وهذا القرآن العظيم وأيضا الكلام صفة المتكلم والمخلوق مفعول للخالق مفعول للخالق باين منه يعني منفصل عنه كالمصنوع باين من الصانع فإن الرجل إذا ما النجر مكتبا أو كرسيا فإن ذلك يكون مفصولا عنه فالمصنوع والصنعة تكون بائنة من الصانع وليس جزءا منه ولا داخلة فيه ولذلك لا يمكن أن يكون ذلك كذلك بالنسبة للقرآن العظيم بل هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى الكلام صفة المتكلم المخلوق مفعول للخالق بائن منه كالمصنوع بائن من الصالح فهذا قوله غير مخلوق وها هنا إيجاز كما ترى قد مر مقصوطا عند الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالقرآن العظيم وصفة كلام رب العالم منه بدأ ابتداء تنزيله من الله تبارك وتعالى لا من جبريل ولا من غيره فجبريل نازل به من عند الله تبارك وتعالى كما قال جلت قدرته وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رب العالمين نزل به الروح الأمين وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم"، منه بدأ وإليه يعود وإليه يعود فيها معنيان كما مر ذكر ذلك أنه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في الصدور وإليه يعود أي عود القرآن إلى الله تبارك وتعالى في آخر الزمان وهذا من علامات الساعة فلا يبقى منه شيء لا في الصدور ولا في الشطور وأما المعنى الثاني فهو أنه ينسب إليه إليه يعود يعني إليه ينسب إلى الله تبارك وتعالى القرآن كلامه فهذان قولان وهما صحيحان ويمكن الجمع بينه أخرج ابن عبد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب كما يذهب خمل ووشي الثوب فيبهت ثم يذهب بهابا متدرجا يدرس الثوب كذلك يدرس الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نشق ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية هذا الحديث حديث صحيح ذكره ابن ماجه ورواه في سننه وصححه الشيخ ناصر كما تجد ذلك في صحيح الجامع وغيره وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولا ينزع عند القرآن من بين أظهاركم يسرع عليه ليلا فيذهب من أدوات الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. وهذا صححه الحافظ في الفتح، ولكنه موقوف على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله حكم الرفع. لأن هذا من الإخبار ببعض الغيوب، وهذا الغيب لا يمكنه. أن يقوله ابن مسعود رضي الله وتعالى عنه من قبل نفسه ولا من رأيه فهذه الغيوب الماضوية وكذلك الغيوب المستقبلية إذا أتت على لسان الصحابي الذي لم يعرف عنه نقل عن أهل الكتاب فإنها ما رواه حينئذ يكون في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يعود يعود إلى الله تبارك وتعالى بين يدي إساة وهو من علاماتها فيصبح الناس كما مر في الحديثين فلا تجد آياتا لا في صدر ولا في سطر لا في كتاب ولا في إهاب ولا في قلوب الرجال وإليه يعود وأن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة قال شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية وهذا من أصول أهل السنة أنه إذا يسند شيء إلى الله تبارك وتعالى ووصف الله رب العالمين بوصف إن ذلك يكون على حقيقته لا يؤول لأن الذي تكلم به إثباتا هو الله تبارك وتعالى في كتابه أو أعلم به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الصفات لا تثبت لله تبارك وتعالى إلا على سبيل التوقيف إلا بالوحي المعصور إلا بالكتاب أو السنة فليس الأمر مفتوح ليوصف الله تبارك وتعالى بما شاء خلقه بل هو كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وإذن بد من إثبات ما أثبته لنفسه ومن نفي ما نفاه عن نفسه أو أثبته له نبيه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذن الأصل أن جميع الصفات حقيقية وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأن الكلام صفة المتكلم لأن الكلام صفة المتكلم ولا يمكن أن تكون صفة ربنا تبارك وتعالى مخلوقة إذا صفة الخالق غير مخلوقة والأمر على أصله في أن جميع الصفات حقيقية إذا فلا بد أن يكون القرآن العظيم وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى أن يكون قد تكلم الله رب العالمين به حقيقة وهو غير مخلوق منزل من لدنه سبحانه منه بدأ وإليه يعود وهو صفة الخالق العظيم ولما كان صفة للخالق العظيم سبحانه كان غير مخلوق كما أن صفة المخلوق مخلوقة وقد قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهنمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع هذا رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة وكذلك رواه الخلال في كتاب السنة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في ضرء عارض العقل والنقل هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهنمي ومن قال غير مخلوق يعني لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع والشيخ الشارف رحمه الله تعالى في بيان ذلك نقول اللفظ يطلق على معنيين على المصدر الذي هو فعل الفاعل وعلى اللفظ بمعنى الملفوظ به اللفظ يطلق على معنيين على المصدر الذي هو فعل الفاعل وعلى الملفوظ به أيضا على المعنى الأول الذي هو المصدر وهو فعل الفاعل فلا شك أن أنفظنا بالقرآن وغير القرآن يعني فعل الفاعل لفظي بالقرآن مخلوق إنعنى به وقصد ما يتلفظ هو به وما ياتي به من فعله فهذا لا شك أنه مخلوق لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ فهو الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين وهو مخلوق فإذا أريد باللفظ التلفظ وهو مخلوق سواء كان المنفوظ به قر؟ا أم كان حديثا أم كان كلاما أحدثته من عندك وأنشأته من لدنك أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق وعليه إذا كان المنفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق هذا تفصيل القول في هذه المسألة كما قال الشيخ الشارح في شرح كلام الإمام أحمد من قال نرضي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع الإمام أحمد رحمه الله تعالى لماذا قال هذا مع أن تفصيل القول في المسألة على غير هذا الذي يبديه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه إذا أريد بالتلفظ اللفظ أو باللفظ التلفظ فهذا مخلوق سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من عندك وأما ما يتلفظ به في حقيقة الأمر فإنه إذا كان قرآنا فهو غير مخلوق هو كلام الله تبارك وتعالى أن الكلام ينسب إلى قائله ابتداء لا إلى مبلغه ومؤديه ولا إلى الناطق به فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله لماذا قال من قال لغضي بالقرآن مخلوق فهو جهني قال الشيخ الشارح في بيان ذلك لذلك لأحد احتمالين إما أن هذا القول الذي مر شعار جهنية هذا القول كان من شعار الجهنمية، فكأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لبضي بن مخلوق فعلم أنه جهنم. كان شعارا عليهم. وهذه الأمور التي تكون حادثة واقعة في عصر إمام من الأئمة، فيتكلم بما يناسب الحال مما ينبغي أن يتتبع، كما تجد مثلا في كتب السنة. يعني في كتب الاعتقاد أن الأئمة يذكرون جملا ومفردات في تقرير عقيدة السلف ثم يذكرون المسح على الخفين ونؤمن بالمسح على الخفين وهذا أمر عملي لا له بالاعتقاد باديا الرأي قالوا ولكن لما صار عدم المسح ولما صارت محاربة المسح على الخفين لما صار ذلك شعارا للرافضة بين أهل السنة أنه شعار أهل السن فيذكرون العقيدة ويذكرون فيها ونؤمن بالمسح على الخفين لماذا؟ لأن الروافض كانوا ينكرون ذلك ويجعلونه لهم شعارا، فكذلك الإمام أحمد رحمه الله لفظي بالقرآن مخلوق هذا كان شعارا للجهمية فكأن الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل بالنفظ الملفوظ به وهذا أقرأ لأن الإمام أحمد نفسه فسره قال لو قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي وحينئذ يتضح معنا قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأنه أراد الملفوظ به ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي يقول بخلق القرآن ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به جهمي أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد يقول مبتدع لماذا يقول مبتدع لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذا لم يكن من كلام السلف كأن هذا ما عهد عن السلف وما كانوا يقولون مثل هذا القول يقولون القرآن كلام الله ولا يزيدون القرآن كلام الله فلما وقعت المحنة اضطر أهل العلم إلى أن يخالفوا المبتدعة من الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، لأنهم ينكرون الصفات وليست المعركة في هذا الأمر وحده وإنما صار هذا الأمر شعارا على المعركة لأن المعركة كانت بين أهل السنة والجهمية في إنكار وإثبات صفات رب العزة تبارك وتعالى في إنكار الصفات أن الجهمية ينكرون الصفات فلما كان الجهمية يفعلون ذلك ووقع الخلاف بينهم وبين أهل السنة صار هذا الأمر الذي وقعت فيه المحنة صار شعارا على المسألة ولكن الذي يقول القرآن مخلوق ليس يدعي هذا الأمر في صفة الكلام وحده وإنما ينسرح هذا على بقية صفات رب تبارك وتعالى. والجهنية الأول كفرهم الآئمة من سلف الأمة كما هو معلوم لأنهم كانوا من الغلاة في نفي الأسماء والصفات فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذا القول. يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأن ذلك كان شعارا على التجهم إذا من قاله فهو كذلك أو إذا أراد الرجل بقوله لفظي ويعني ما تلفظ به ويعني القرآن الذي هو كلام الله فيكون جهميا, جهميا جلدا فهيقاني احتمالا وأما قوله ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع يعني قد زاد على ما لم يقوله السلف ما كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وإنما كانوا يقولون القرآن كلام الله ولذلك كانت حدة أحمد العظمى عند المناظرة وعند المحنة وقبل الضرب قبل أن يضرب بين يدي المعتصم كانت حدة أيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول لا يزيد يراد له ويراد منه أن يحمل حملا على القول بخلق القرآن وهو لا يزيد على قوله ايتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هذه حجته يعني أنتم تقولون ماذا وتتكلمون في أي شيء هل عندكم دليل من الكتاب والسنة على ما تقولون وما تدعون ايتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بناني لكن لما المكتوب والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن كما مر في مسألة اللفظ وأن اللفظ يطلق على معين على المصدر الذي هو فعل الفاعل وفعل الفاعل المخلوق وعلى المنفوظ به وهو كلام الله وغير مخلوق ولذلك وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بناني لكن ما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن والعبد يقرأه بصوت طيب وبضضه فهما له ضداني والعبد يقرأه بصوت طيب وبضضه فهما له ضداني وكذا يكتبه بخط جيد وبضضه فهما له ضدان ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جبان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وخروفه ومدادنا والرقو مخلوقان الرق يعني ما يكتب فيه من الورق هذا مخلوق والمداد الذي يكتب به هذا مخلوق والكاتب مخلوق والمكتوب كلام الله والمكتوب كلام الله وأما الذي يكتب عليه والذي يكتب به والكاتب كل ذلك مخلوق ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جبان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنام للأشياء والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان فشفى وفرط بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئان ففرق بينهما فشفى وفرط بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان فتفرق بين تال ومتلو تفرق بين كال وكاتب ومكتوب فالكاتب والتالي مخلوقان والمكتوب كلام الرحيم الرحمن والمكتوب كلام الله ففرق بين هذين الأمرين فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإدمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى به شيئان، فعليك بالتفصيل ودعاك الإجمال فإن الإجمال والإطلاق من غير قيد قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى به شيئان، يعنى به المتلو فهو كلامه وغير مخلوق لذي الأكوان ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان يعني الصوت والأداء خلقان من خلق الله تبارك وتعالى وأما المكلوه هو كلام الله غير مخلوق ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفاني وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه لتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيداني في اللفظ لما أنت ضدين عنه واهتدى للنبي ذو العرفاني فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا فتلفظ بكلاوة القرآن وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان لأن اللفظ يدل على الأمرين معا قد يراد به المصدر وقد يراد به الملفوظ به فتقاصر عن الفهم من تقاصر وكل الرهم عن الإحاطة بالأمر هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه لتقاصر الأذهان عن قول الإمام الأعظم الشيبان في اللفظ لما أنفر ضدين عنه واهتدى للنفي ذو العرفان فاللغض يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن وكذاك يصلح نفس بلطوظ به وهو القرآن فدان محتملان فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان هذا ما أنكره الإمام من قال لغضي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مفتد فهذا تفصيل القول في هذه المسألة وقوله وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره وكرر المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام هذا وقد مر لأن المقام مقام العظيم فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم وهلك فيها أمم كثيرة ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وإشباهه من أهل العلم الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق وقوله لا كلام غيره خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه أو من كلام محمد صلى الله عليه وعليه على آله وسلم أو ما أشبه ذلك فإن قول المؤلف هنا لا كان غيره معارض بقول الله تعالى يعني في إسناد القول إلى من بلغ أمين السماء عندما بلغه إلى أمين رب العزة تبارك وتعالى في الأرض إلى محمد صلى الله عليه وسلم معارض بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إنه لقول رسول كريم وكذلك قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين الأول محمد صلى الله عليه وسلم فأسند القول إليه فإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوات عند ذي العرش مكين المراد هنا جبريل عليه السلام فما الجواب الجواب عن ذلك أنه لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين وإنما منه بدأ من الله تبارك وتعالى ونزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة لا يجوز إطلاق القول ولم يقل لا, لا يجوز القول يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله إطلاق ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله بل هو إما حكاية أو عبارة فما الفرق بينهما؟ الفرق أن الحكاية المماثلة يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرئات كما يحكي الصدى كلام المتكلم وليس هو بكلام لله رب العالمين وإنما هو حكاية عن كلام الله رب العالمين كذا يقولون كالصدى يكون حكاية عن كلام المتكلم وليس هو بكلامه وأما العبارة كما يعبر بذلك الأشعرية فيعني في بها أن المتكلمة عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت وأما الكلام فمعنى النفسي قائم في نفسه في ذاته تبارك وتعالى ولم يتكلم به كذا يقولون فلا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الكلام كما يثبتها أهد السنة فلا يجوز أن نطلق هذا الكلام أن نقول إنه حكاية أو عبارة لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول أما عند الإطلاق فممنوع فلا يجوز الإطلاق ولكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله وأما المنفوظ به فهو كلام الله تلاوته فعله والمتلو هو كلام الله تبارك وتعالى فعله مخلوق فعل العرب مخلوق وأما المتلو هو كلام الله رب العالمين غير مخلوق هذا القول على هذا التقييد ليس به بأس لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام كان دقيقا في العبارة حيث قال لا يجوز إطلاق القول بل لابد بد من التقييد والتعييد لأن الإجمال والإطلاق كما قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما مر ذكره هو الذي أدى إلى ما وصل إليه الناس من التخبيط والتخليط فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. ينبغي علينا أن نجتهد في أن نطلق ذلك على كلام الله رب العالم وقول شيخ الإسلام رحمه الله بل إذا قرأه ناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء يعني إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا يعني مهما كتبه الناس في المصاح أو حفظوه في الصدور أو قرؤوه بالألف فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله ثم علن ذلك فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدا هذا تعليل واضح فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدا أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع قال فلو أنشدنا الآن مثلا حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يداني هذا البيت من نونية ابن القيم رحمه الله وهو ينسب وإن أنشدناه أو قرأناه له أيضا نقول هذا كلام ابن القيم فنقول حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يداني هذا الكلام كلام ابن القيم رحمه الله وأيضا لو قلنا كلامنا نبض مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف نلكلم نقول هذا كلام ابن مالك هذا كلام ابن مالك مع أننا قد تكلمنا به ولكنه ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه ولا إلى من أدى إذا الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول إلى من قاله مبتدئا فالقرآن كلام من تكلم به أولا وهو من منه بدأ وهو الله رب العالمين لا كلام من بلغه إلى غيره لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كلام الله حروفه ومعانيه هذا مذهب أهل السنة والجماعة قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه وليس كلام الله الحروف دون المعاني هذا مذهب المعتزل ومذهب الجهنية لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنا يقوم بذات الله يعني لا يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى وإنما يقولون صفة الكلام لله تبارك وتعالى هي معنا ذاتي يقوم بذاته تعالى وليس صفة من صفات فيقولون هو شيء من مخلوقات يعنون القرآن العظيم السماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك فليس معناً قائماً في نفسه. كلام الله حروف خلقها الله عز وجل يقول يقولون وسماها كلاما له كما خلق الناقة وقال ناقة الله وكما خلق البيت وسماه بيت الله فيقولون كذلك هذا الكلام هذا القرآن العظيم ولهذا كان الكلام عند الجهمية المعتزلة هو الحروف لأن كلام الله عندهم عبارة, عبارة عن حروف الحروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما فقال شيخ الإسلام رحمه الله نافيا ذلك مقررا اعتقال أهل السلة وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف وهذا مذهب الكلابية والأشعرية فكلام الله عندهم معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى إما عبارة وإما حكاية كما مر ذكر ذلك فالكل بي يقولون حكاية كما ينظر الإنسان في المرآة فانطبعوا الشورة في المقابل والآخرون يقولون عبارة أي الأشعرية يقولون عبارة فهؤلاء يقولون حكاية وهؤلاء يقولون عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر إذا قال الناس أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم ولا تثبت له صفة الكلام فإنه حينئذ يعطل جلة قدرته وعز شأنه عن الخلق وعن الأمر أيضا وهذا إبطال للشرع والقدر معا أما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع فمن نفى صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى فقد أبطل الشرع لأن الشرع هو الوحي الذي أنزله الله رب العالمين من لدنه لدنه تكلم به الله تبارك وتعالى وبلغه الرسل الخلق في الأرض فإذا نفينا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى فهذا إبطال للشعب وأما القدر فلأن الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فمن عطل الله تبارك وتعالى عن صفة الكلام فقد أبطل الشرع والقدر أيضا هذه المسألة التي مر ذكرها وهي المحنة أبطلها رجل من أهل الخير ولن ننظر إلى إسناد الحكاية لا يعنينا ثابتة هي عمن لأنها دليل عقلي ليست بدليل نقلي هي دليل عقلي يستعمله كل عاقل هي مقدمات منطقية تؤدي إلى نتيجة حاسمة دامغة لا يستطيع أحد أن ينفك منها ولا أن يرتحل عنه بل هي لازمة ملازمة فتأمل فيما هدى الله رب العالمين إن التوفيق أن لا لك الله إلى نفسك وإن خذلانا أن يكنك الله إلى نفسه المأمون الخليفة العباسين لما عبث به شياطير الإنس والجن أرد أن يحمل الناس على العقيدة التي اعتقدها وهي القول بخلق القرآن أن يحمل الناس عليها حم في المكاتب وفي مجامع العلم وأن يستنطق العلماء فمن أقر بها فذلك وإلا فإنه يعذب ويشرد ويضطهد وقد يقتل كما قتل أحمد بن نصر قتله الواثق بيده وهنا أمر كبير فمن المعلوم أن الواثق الخليفة العباسي كان من أشد الناس أخذا بهذه العقيدة الفاسدة ومن أعنافهم حملا للناس عليه وقد قتل أحمد بن نصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة بطر بطنه وضربه على عاتقه وهو يحتسب دمه عند الله رب العالمين أحمد يحتسب دمه عند الله والواثق يحتسب هذا القتل في سبيل الله لأنه يعتقد أن أحمد بن نصر كان ضالا مضلا كما تجد ذلك في تاريخ الطبري عندما أرسل المؤمون إلى عامله أن يحمل إليه ذلك الجاهل أحمد بن حمد هكذا ذلك الجاهل فسير إلي ذلك الجاهل المدعو أحمد بن حمد لأنه لا يقول بخلق القرآن المهتدي بالله بعد أن هلك الواثق وجاء المهتدي بالله كان يوما في مجلس العدل في مجلس القضاء تعرض عليه قصص المتظلمين فيسمعها إلى آخره ثم يقضي فيها بتواقيعه ثم يفكم بعد ذلك بختمه ويفع إلى صاحبه يعني إلى صاحب السلطة التنفيذية من أجل التنفيذ وكان صالح ابن علي ابن يعقوب ابن المنصور الهاشمي جالسا هناك في المجلس مجلس القضاء مجلس العدل فقال فكنت أنظر إلى الإمام متى ما تشاغل عني فإذا لحظني أغضيت فإذا ما تشغل عني نظرت إليه فعلت ذلك ثلاث مرار فقال يا صالح فقمت قائما قلت لبيك أمير المؤمنين قال في نفسك شيء تريد أن تقوله لي فقلت أجل يا أمير المؤمنين فلما انقضى المجلس مجلس العدل والحكم قال لحادنة لا يبرحنا صالحا حتى أراه قال فوقع بما وقع وأقبل بالأمر وأدبر وخفته قال ثم أدن لي فدخلت فأثنيت عليه بعدما سلمت فقال جلس يا صالح أحدثك بما دار في نفسك وقع في نفسي أم تحدثني أنت قال قلت حدثني يا أمير المؤمنين قال قلت في نفسك يا صالح أي إمام إمامنا لو كان لا يأخذ بعقيدة خلق القرآن قلت والله يا أمير المؤمنين ما وقع في نفسي إلا ما قل حفظك الله ورعاك فقال إني محدثك يا صالح إن أبي يعني الخليفة الواثقة بالله يقول إن أبي كان قد جاءه أحمد بن أبي دؤاد وهو من تولى كبره في هذه المحنة القاضي الذي كان خصما لأهل السنة عدوا للإمام أحمد وضرب الإمام أحمد بمعرفته وعلمه وتحت ناظريه حتى أرشي عليه كان يقول مع السفهاء المعتصم في مجلس ضرب أحمد الإمام رحمه الله يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول إن أبي كان قد جاءه أحمد بن أبي دؤاد القاضي وجاء معه رجل حسن الشيبة تام الخلقة حسب الطلعة فدخل يرسف في قيوده حتى كان بين يدي الخليفة الواثق فسلم ودعا، فأحسن وأوجز ثم قال له الواثق يا شيف ناظر أحمد بن أبي دؤاد يعني في عقيدة خلق القرآن فقال أمير المؤمنين إن أحمد بن أبي دؤاد هو قاضي قضاة الواثق وعلى شلطة في مثل هذه المسائل في الدولة في ذلك الوقت قال أمير المؤمنين إن أحمد بن أبي دؤاد يضعف ويقل عند المناظرة قال المهتدي وكان أبي يعني الوافقة قد رق للشيخ رقة شديدة ورأف به رأفة عظيمة فلما قال هذا القول انقلبت رأفته غضبا وانقلب رضاه شخة قال الرجل هون عليك يا أمير المؤمنين وسترى وأقبل الشيخ على أحمد بن أبي دؤاد فقال يا أحمد بلغني ما الذي تدعوني إلي بلغني ما الذي تدعوني إلي قال أدعوك كما أدعو الناس إلى الشهادة بأن القرآن مخلوق قال يا أحمد خبرني ويا أمير المؤمنين فلتحص علي وعلي لفظه وهذا مهم جدا عند الجلوس مع أهل البدع في المناظرة وفي المحاجة وفي تبيين الحجة لا بد أن يوجد من يحصل لفظ على هذا وهذا لا أن يكون الأمر بلا زمام ولا خطام ويخرج الناس يتقولون على أهل الحق ما لم يقولوه ويكذبون ويتوسعون في الكلام ويكون الكلام عندهم شبرا فيخرج من عندهم ذراعة أو ميلة لا يجوز هذا وقال والتحص علي وعليه لفظه يا أحمد يقصد ابن أبي دوات أخبرني هذا الذي جئت به وقلت ودعوتني إليه أمر واجب حكم في الدين لا يكمل الدين إلا به قال نعم قال الشيخ هذا الأمر الحكم الواجب الذي لا يكمل الدين إلا به علمه محمد رسول الله أم لم يعلم قال ابن أبي دؤاد علمه محمد صلى الله عليه وسلم قال الرجل فبلغه بعدما علمه للأمة أم لم يبلغ فسكت ابن أبي دؤاد فقال أجبني يا أحمد فلم يجب قال واحدة يا أمير المؤمنين قال واحدة ثم أقبل عليه فقال هذا الذي تقوله يا أحمد مما يكمل به الدين قال نعم قال عدم القول به نقصان في الدين قال نعم قال أصدقك أم أصدق الله رب العالمين والله رب العالمين يقول في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة أف الله رب العالمين هو الصادق في ما يقول أم أنت يا ابن أبي دؤاب أجبني فسكت قال أجبني فظل ساكتا قال ثانية يا أمير المؤمنين قال ثانية ثم أقبل الرجل على ابن أبي دعا فقال له هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعمه وسعه السكوت عليه قال نعم قال واسع السكوت عليه أبا بكر وعمر وعثمان وعليا قال نعم قال يا أحمد أفيتسع السكوت للرسول صلى الله عليه وسلم ويتسع للخلفاء الأربعة ولا يتسع لنا فستر قال الشيخ أجبني فظل ساكتا. قال ثالثة يا أمير المؤمنين. قال ثالث. ثم أقبل الرجل على أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين إن أمرا واسعا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا السكوت عليه، إن لم يتسع لنا فلا وسع الله على من لم يتسع له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواثق نعم. لا وسع الله على من لم يتسع أمره لما تسع له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الواثق بضرب قيود الرجل الذي يراد حمله على القول بهذه العقيدة الفاسدة والقول بخلق القرآن فلما حلت أهو إلى سلاسله، فجاذب ونازع عليها فأطبل عليه الواثق فقال لم تنازع عليها قال لأني سأبلغ وصيتي الذي يقوم على أمري من بعد الممات أن يجعل هذه السلاسل والأغلال بين جلدي وكتبا حتى آتي يوم القيامة فأسأل الله رب العالمين قائلا يا رب سل أحمد بن أبي دؤاد لما فزعني وروع أهلي ولما اعتقلني وأخرجني من داره ثم ذك الرجل فذك الواثق وبكينا يقول المهتدي بالله الخليفة فقال الواثق للرجل لي عندك حاجب قال وما هو قال أنت ظل عندنا فيتعلم ما في تكياننا منك فقال أمير المؤمنين أن أرجع إلى أهلي وبناتي أحب إلي قال والما قال حتى أكفهم عن الدعاء عليك حتى أكفهم عن الدعاء عليك فإني والله قد تركتهم في حالة من الدعاء عليك تتفتح لها أبواب الطباق السبب روعتني وحملتني غير مكرم وآذيتني من غير ما جرد قال اجعلني في حل قال والله امير المؤمنين لقد جعلتك من اول هذا الامر في حل لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا وأشار الى ابن ابي دعاد هذا خصني فحل قيوده واراد ان يعطيه فقال انا احيا في غنى وفي غير حاجة ثم قال سلني حاجته قال أنت أذن لي بالرجوع إلى أهلي فمضى الرج من بعد ذلك لم يعد لابن أبي دؤان وجه عند الخليفة ولما جاء المتوكل رفع المحنة وأمر بعدم الكلام في هذه المسألة ورد الناس إلى عقيدة السلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الواثق يوما لأحمد بن نصف الخزاعي وهو يأبى أن يقول إن القرآن مخلوق فقام إليه بسيفه فبقر بطنه وضربه على عاتقه ثم أمر بفصل رأسه عن جسده وعلق الرأس على إحدى ضفتي نهر دلتا وكذلك الجسد على الضفة المقابلة وظل كذلك سنوات حتى أمر الخليفة العباسي المتوكل الذي جاء من بعده فعاد إلى السنة عودا صحيحا حميلا أمر بإنزال الرأس والجسد وبمواراة هذا الجسد الشريف التراب كان الفراس يتناوبون على فراسة الرأس والجسد معه وروي عن بعضهم قوله كنا نسمعه في جوح الليالي يتلو كتاب الله رب العالم ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير وهو أيضا في تاريخ بغداد وصح أنهم أقعدوا رجلا معه قصبة فكانت الريح تدير الرأس إلى القبلة فيديره الرجل فتديره الريح إلى القبلة وقال السراج سمعت خلف بن سالم يقول بعدما قتل ابن نصر وقيل له ألا تسمع من الناس فيه يقولون إن رأس أحمد بن نصر يقرأ قال كان رأس يحيى يقرأ عليه السلام فهذه المحنة بهذا الكلام اليسير الذي قاله هذا الشيخ كما رأيت هذا دليل العطل قد تجد فيه كلاما كما هو معلق عليه هنا على هذه القصة لما أوردتها في الشعارات نعم ذكره يعني ذكر هذه القصة أيضا في من ذكره الفطيب أوردها مطولة مفصلة في تاريخ بغداد. ابن كثير أورد القصة في التاريخ مختصرة قال وفي الإسناد بعض من لا يعرف. هذه إنما نريد الدليل العقلي منه وهو يقوم بأي أحد يقوم بقائله هذا دليل عقلي لا علاقة للنقل به يعني لا ننقل الآن كلاما مسندا. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين يتأسس عليه حكم شرعي في دين الله تبارك وتعالى وإنما كما هي المسألة في تقرير عقائد الأمة دليل نقلي ودليل عقلي يعني الآن لو أنك تناظر رجلا من الملاحدة من الدهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فتريد أن تثبت له الصانع الخلاق العظيم فتقول له أقول لك كما قال الأعرابي الأول في الصحراء الجرداء أرض ذات فجاك وسماء ذات أبراج وبحار ذات أموات البعرة تدل على البعيد وأثر السير يدل على المسير أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذا قلت هذا يقول لك هذا الأعرابي من هو؟ هذا مجهو هذا دليل عقلي فالخصة في سياقها هي دليل عقلي لا نسوقها على أنها دليل نقلي بل هي دليل عقلي دائم لا يدفع ولا يستطيع أحد أن يدفع وقد صار بسببه إلى الصغار والذلة والهوان بقدر الله رب العالمين أحمد بن أبي دؤاد إلى ما صار إليه فهذا الأمر العظيم تسأل الله رب العالمين الذي هدانا إلى الحق فيه أن يثبتنا عليه وأن يقرضنا عليه وأن يحشرنا عليه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم